هو احمد هو احمدون، هو احمدون و محمد. قلبی محمد، به هدیه قلبي محمد، يا ربي صلي عليه. الطير ناحا وغرّد وهو النبي الماحي قلبي محمد الوجه كالمصباحي قلبي محمد ما حظّار كل فلاحي هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد يا ربي صلي عليهم الطير ناحى وغرد هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد يا ربي صلي عليهم الطير ناحى وغرد الحاشر قلبي محمد ونحن فيه نفاخر قلبي محمد من لم يصلي عليه فهو البخيل الخاسر فهو البخيل الخاسر وهو النبي العاقب قلبي محمد قمر أضاء جواك كل ختابي حبيبي على مراتب هو أحمدون ومحمد بهدينا تعبد يا ربي صل على ما الطير ناح وغرد هو أحمدون ومحمل بهدينا تعبد يا ربي صل على ما الطير ناح وغرد هو أحمدون ها احمدون ها ومحمد بهديه نتعبد يا ربي صلِّ عليه ما الطير وغرد هو أحمدون ومحمد محمد بهديه نتعبد يا ربي صلِّ عليه ما الطير ناح وغرد هو أحمدون و احمد و محمد قلبي محمد بهده نتعباد قلبي محمد يا ربي صلي عليك